رضاً أعوذ بالله بشروب انفسنا وصيئات وعملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهد فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده رسوله إن بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خاتمه تشتمل على عده مسائل لاوي كان جموعي تكسير اوزان جمعي تكسير من حيث القله والكثره التواب وجموع مكان اشتوابه جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم ولف ختام جمع خاتمي كان خاتميه هنا متعلقه ب جمع شج كم يجوز تعويض ياء قبل الطرف مما حذف يعني درستها او او حرفيك حذف بيت او حرفك حذف بيت بيش كتاي تولجاتي حذفك تجاتي حذفك حرف بيني تعويض كيت يعني ياء بيني لا بيني رجعلي او محذوفه حرفي في اصلي بيت يعني الحروف يسالتموني ها نبت يعني الحروف يسالتموني ها بيت حروفي زائد بيت فتقول في السفرجل سفرجل بري خماسيه لامكي حذفك للكاتي جمعه بيت السفارج سفارج لبر او لامكي حذفك لاتوانيت يا بني بلي سفاريج سفاريج واروها منطلق واتمن لبرا ويكاتش لك جمعك لأن هناك حذف كريبا مطالق مطالق أتواني بلي مطاليق يعني لجاتين هنا محذفك كحرفك زائدة حذف كريبا يا بني لا ما قبل الأخي دابني وأجاز الكوفيون زيادتها في مماثل مفاعل لكن هذه زيادة الزياده التي تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان يعني من حيث عدد الحروف ومن حيث الحركات والسكنة شرطني من حيث نوع الحروف يسمى فاعل سألقى الله سنيفعالي له مماثلة حركة حركة حركة سكون حركة ما بس قوي أجاز الكوفيون زيادتها في مماثلة مفاعل وحذفها من مماثلة مفاعل لما فاعل زياد بكره بكره المفاعيل وانا مفاعيل كم بكره بكره المفاعيل فتقول في جفع جعافر يعني ج جعفر لا تسوزني فعالي لا بكيت جعافير وفي عصافير كشيء فعالي لا يرحمك الله يعني خيا اتوني يا اخي كم كيتو وفي, وفي عصافير بري عصافر ومن الاولي ولو القى مع ذره نوني يا كم كله قرآن عتب إلى تنزيله لقرآن عتب ولو القى مع ذره معاذر جمعي معذرة فك المعاذرة فكجمعي كيم معذرة مثل معاذر فعالا باجستواني بلايم معاذير لحاشق قولي كذا مخشية هتوه أضاء فإن قلت أليس فيأس المعذرة أن تجمع معاذر لا معاذير قلت المعاذير ليست بجمع رأي بي. رأي زمقشري وياه معاذير جمع معذرة نية يعني معاذير جمع معذرة نية شو رأي شي معروفه هي زمقشري هرجمعك نبوة سر وذنبوه الله في شيء اسمه جمع بلى ما مجمعك هيشكي شيء تانية لا على القياس يعني على غير القياس أبويال بوشيو جمعك لا والله بوجمعك لا استعمالا وعنده مفاتيح الغيب مفاتيح الغيب قيم مفاتيح مفاتيح جمعي مفتاح وعنده مفاتيح يا جمعي مفتاح مفتاح مفاتيح وأما فواعل سفواعل فواعل فلا يقال فيه فواعيل الا شذوذا وزن الفواعل يا ابو زياد يا ابو زياد ناكله هل شنبى مماثلتشيش بيت مفاعل جبت الا شذوذا يعني مقر نمونيك هات بيرشاد كقول زهير بن ابي سلمى سوابي خبيض لا يخرقها النبل. زهير بن أبي سلمى بسيكم الله خيلك، كم الله أسبك كاتك كزاني سفر لسرهم سرهن أو عليك لس أسب أسود عليها أسود ضاريات لبسوه عليها يعني على الخيول. وصولن ابن ابطان طاريات باري يعني الجارئ الجريء طاريات جريئات باريات بيا ننه يا باريات لبوسهم اگر بارباتن بدون قبل اشتواحيه او كاتا لبسه طبيعه او اللبوس كاين مفعول به بالظاهر يعني شان قدوا لبسه يعني ضربوا لباسه يعني لبسوا ثيابه اه بس فاريات يعني بمعنى الجريئات بالمسخيط لشتحقيقك عليها أسود ضاريات النبوس والضاريات الجريئات ننبي ننسخه كنا ضاري بعهد من الله عالم. <سؤال> بشر. الله كم الله سبيكن. كأبطاله السودو شيريان لسرهم. كأن لبره يجلو برغيه كأنه دروع يعني درع السبيا ودريجش الدريج دامانة يعني بلي أونيه هر هنا بدريجي كل ديت سابقة وياك أشتاق دريج بتأخروا سدش درشة إكس سابقة أما قميص إكس سابقة نيه دريجي تأخروا سوابي بيضن سبي يعني لا يخرقها يعني لا يثقبها النبل نبل سهمة تير يعني يندرعي عشان لبداية درعي عش يعني كس كنبلي عربي يعني السهمي عربي النبل السهام العربية يعني عرب تيشا السهام العربية فيو النبل شاهدك عفوا سوابق سوابق شنك أبو فواعل جمع شيه فاعليه سابقه مؤنثة وصفه مؤنث صابغه سوابخ ابواه سوابخي يا يبودان دراي اما مساله يكم أما المسألة الثانية مساله دو كل ما جرى على الفعل صيغه كان أرندلوستا، براي ما كل ما جرى على الفعل، كل ما جرى على الفعل من اسمي الفاعل والمفعول وأولهمي. يعني هر هاد اسمي فاعلك، يا هر اسمي مفعولك. لسر نصر في على يعني مولن مشتقه لفعل مشتقه لفعل بلان بمرجك اولكيمين كابو يسحموا اسمي فاعله همو اسمي فاعله همو اسمي مفعوله تش الثلاثي بيت شي غير ثلاثي ب بلان اولكيمين چونك ما اسمي فاعل وما نهاه لسلوز دي فاعل اسمي مفعولي وما نهاه لسلوز دي فعيله و ناسم فاعل و مانعي لا سر وزن مثلا المهم في اسم فاعل و اسم مفعول مفعل المهم كل شيء فاعل واسمي مفعول ثلاثي غير ثلاثي بس بمرجع أول كي ميم بيت فبابه تصحيح اصلا ميم ميم مفعول اسم فاعل واسم مفعول الرابع. هاتشي هاتشي هاتشي اسم فاعل مفعوله أولكيم ميم بيت فبابه التصحيح يعني بجمع مذكري سالم يا بجمع مؤنثي سالم على القياس جمع كراء وجمع تكسير جمعي ناك لمشابهته الفعل لفظا ومعنى بوشي الله لا ويكام اسم فاعل واسم مفعول لشي أشن لفعل لفعله لفظا ومعنى المشابهه اللفظيه اسم فاعل واسم مفعول اسم فاعل واسم مفعول لفعل تكون من حيث ترتيب الحركات والسكنات من حيث ترتيب الحركات والسكنات نحو ناصر ومنصور من ينصر هسه ينصر ينصر تمشيكا ينصر لجل ناصره مشاكي يعني حركه سكون حركه حركه سكون حركه اي ناصر حركه سكون حركه يعني من حيث الترتيب الحركات والسكنات نك نوع الحركات والسكنات نوع مشكلني سناصر سن بأنه من الضارب يضرب حتى كسر كسرية ضارب يضرب بس ناصر ناصر لقال ينصرو ينصرو ضمير وهو مشكلة نية من حيث الترتيب الحركات والسكنات يعني اسمي فاعل لقل فعل لقل اسم فاعل لقل فعل لروي ترتيب حركات سكنه وغيغاي أما المشابهة المعنوية أو مشابهه لفظي، أما المشابهة دلالتها على الحال والاستقبال، دلالتها على الحال والاستقبال، فإن كان فإن كان بثنيا، فإن كان بمعنى المضي فلا يجريان على فعلهم. هل سببنا من اسمي فاعل واسم مفعول؟ هذا لا ليه حال و استقبال ينتهي اقر اسمي فاعل واسم مفعول لشونك بكار بيني بمقصدي, بمقصدي حال و استقبال سببنا من بلي لما لم تضرب مثلا ابنك أمسي؟ بلي أنا ضارب هو بكية مالضية أقولي متى, متى تضرب مثلاً ابنك متى تضرب؟ أنا ضارب، أكانت ين يستيع ين مستقبل. أقربون بب في لك اسم فاعل واسم مفعول لبرو حال استقبال فإن كان بمعنى المضي فلا يجريان على فعلهم. يسوّبون منا ضارب لجل ضارب لجل ضربة يا يوجيني من حيث الحركات ضارب حركة سكون حركة بس ضربة حركة, حركة, حركة. بوية فلا يجريان على فعلهما ولما كان الجمع من خصائص الأسماء لبلو جمع يكي كلا تابت منذ اسم ومتنيع جمع ما أشبه الأفعال لفظاً ومعناً يعني اسم يفاعل واسم مفعول راس تا راس تا اسم لفعل أو جمع جمعيان بي نادر يعني جمع تكسير ين بي نادر اوقات شون جمعكلين بوابون ين بالالف يعني وزني في طيبات ين نادريه بويه علين ولما كان الجمع من خصائص الاسماء ام تنع جمع ما اشبه الافعال هاد شيء مش به افعال باسم فاعل اسم مفعول وزني في طيبتي نادرين لاوزاني جمع تكسير لبرؤوا مشابهه لفظي معنويان هي لجل فعله او تفسير ومشابهي مشابهه لفظي معنويها هن العلماء تعريفي مشابهه لفظي معنوي أكثر كابو أستاهم مو اسم فعل اسم مفعول بمين دس كات قياسكي أي بجمع تصحيح بلن دياري نكد جمع تصحيحي مذكر يان مؤنث جمع تصحيحي مذكر يان مؤنث بس أو بيبقى أوبزاني همو اسمه كفاعل همو اسمه كفاعل اجر ثلاثين مجرد بو ثلاثين مجرد بو اسم فاعل كهلا سووزنيشيا فاعل هو غالبا كبر سووزني فاعل مادم ب mim كتايناتوا مادم ب mim كتايناتوا كأبو لسلام قاعدة نية مادم ب mim كتايناتوا شوفين ما قالين شيء كل ما جرى على الفعل إسق كاتب لقال يكتبوا جرى على الفعل بله بلام ب mim ذي كأنك بلام أو أو فرقه كاية كل ما جرى على الفعل من اسماء الفعل والمفعول وأولوهم بلام كاتب لقال يكتبوا جرى على الفعل كاتب كاتب حركة سكون حرك يكتب حركة سكون حرك جرى على الفعل مشابهي لفظي ومعنوي بس لم يبدا بم كابو همو اسمي فاعليكي كي ثلاثي مجرد قياس كيجه او يا تكسير جمع بكده كاتب كتاب مثلا وزني شبوخه هي لو وزنك كخيمة لا كان يجب تكسر خيمة. بويا أم اسم الفاعل من الثلاثي هو زارو ربنوسين أم اسم الفاعل من الثلاثي المجردي ككاتب وشاعر فهذا يكسر قياسا. فهذا يكسر قياسا. لأنه لم يبدأ بمين أول سبب كيت نك لأنه لم يجري على لفظ الفعل كابو يسأل اسمي فاعل بواقع سك أي باشر أقر أقر اسمي مفعول ما هابو اسمي مفعول ما هابو ممين بمين بس بيك وأما اسم المفعول منه يعني اسم المفعول يجمع نوعه ولا وكو مكتوب او كاتدين هيك عندو بشو كل شيء بوم مذكر به بلان عقل به هيك مذكر به عقل به اسم مفعولش به بجمع تصحيح مذكر جمعي بجمع تصحيح بوننا <تصفيق> مذكري أقرأ عاقلب ويزوريني وأما اسم المفعول كمكتوب ومعلوم فمجرى الكلام الأكثر أن لا يكسر جمعي تكسير جمع نكره بجمع تصحيح جمع بكلي سبول من منصور منصورونا مو مانسول مانسول مو مو مو مو مو مو مو ما مو اسمي مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو ما سنرى المكتوبونا، هذه مكتوبات، مكتوبات بجمع تصحيح بلان بَالِفُتَاء جمع كده، بجمع تصحيح بلان بَالِفُتَاء. أي أجر مؤنثيك ما نابو، مؤنثيك ما نابو بونمنا مكتوبة، مكتوبات، منصورة، منصورة. يعني هذا شيء مؤنث بيت بميميش بيت بألف هذا شيء مذكر بيت فرقة عاقل بيت بجمع مذكر سالم أما أقر مذكر غير عقل بيت غير عاقل بيت حكرة جمع يجمع مؤنث سالم فرق كلام مذكري عقلو غير عقلى بلانشي لثلاثي وغير ثلاثي سبون منا مدرسه مدرسه مدرسه مدرسه مدرسه مدرسه مدرسه مدرسه مدرسه مدرسه مدرسه مدرسه مدرسه مدرسه مدرسه اغر بين ومن بين بلين ملحق ملحقون مفطر غير مفطرون سيد يا بزين عاقله يان اجر عقل بو او كاتب حرفه ثلاثه كم بجمع تصحيح مذكر سالم جمع كده غير عاقل بو او كاتب الفته كاب كل ما جرى على الفعل من اسمي الفاعل والمفعول وأولهم من فبابه التصحيح ولا يكسر لمشابهته الفعل لفضل معن وجاء شذوذا في اسم مفعول ثلاث بلام اسم مفعول مانهيا هند اسم مفعول مانهيا بمي مجلسي فيك دوا سيلك يبا شيء بجمع تكسير جميع دوا أبواب بجمع التصحيح بوجمع تكسير جميع من ناحي ملعون ملعون أبوايا يسمى ملعونون أبوايا ميمون ميمون يعني شتيشاك لزماني عربية مشؤوم يسمى ميمونون مشؤومون مكسور يسمى مكسور مكسور اسمي مفعولة بلهم لابدأوي مذكرك غير عاقلة نلئ مكسور ونلهي مكسورات بلام شذودن سرك بمكاسير جمعك دا مسلوخه لبريم مؤنثة اگر جمعي كين لسر قياس بي وشن جمعي كين مسلوخات و الف و تا بلام ملاعين ميامين مشائين مكاسير مسالخ بجمع تكسير جمعك و جاء يعني جاء الشذوذاً أيضاً أميش هل شاذ أمانيشي كباسي هل في مفعل يسمي مفعل اسمي فاعلة يا أنا اسمي فاعلة اسمي فاعلة أبوايا لسروزني المفعلون بوايا بضم الميم وكسر العين من المذكر كموسر ومفتر موسرون مفترونه ولما يسير مفاتر موسير كلمه موسير هو موسى موسى موسى موسى كاتتي جميعك موسى جميعك او كاتا هنكا غرته هي عكا غرته هي عكا غرته كما جاء في مفعل هروها جاء الشذوذا في مفعل لمفعل يششاد بفتح العين كمنكر سمنكر يعني يعني أنكر ينكر منكر منكر منكر اسم مفعول اسم مفعول بلام بلام ميمشي في ويه والثلاثي جنيه ثلاثي جنيه خويه مو انتر مو انتر انكروني من تابو ابويا شي بويا أبو أبو منكرون سلام قوم منكرون منكرون كسيك لنا من سلاوبت پیوتر منکر و کشان نخیرو منکر دو ملاکه. و هر وع منکر کسی که بیرمندی زور عقل بی پیوتر منکر. زمانی عربیه کسی پیوتر داهی، زور بیتی عقله، فطن لزانا هو پیوتر منکر. ک منکر. جمعی منکر اکریب علی القیاس منکرون ب اکریم بلا أجر كان مفعل بكسر العين، أجر مفعل بكسر العين يبع يبع فإنه يكسر. فإنه يكسر كمرضع ومرضع قياسك قياسه بموتين مرضعون بو لبروا بدي أبي بالميم بس لبروا يعني إرضاع الشيدان بتعبدة بإناثه بجمع تكسير جمعي كن شو كان جمعي تكسير بو مأنثو بو عقلو بو غير عقل جمعي في إكره بلن جمعي مذكر سالم إلا من ب إلا بعقل شبه أما مسألة دوم الثالثة مسألة سيا قد تدعو الحاجة إلى جمع الجمع جاري واهي كلميك جمع. يعني في وستي كديته من بركيك مالته لما لو غيرت تمشاي كات امام مجموعيه كان اوياك الثانيه المجموعه الثالثه كانت بيو جمعي كان بيوت بيوتان بيوتات يعني سي, سي بيوت سي بيوت جا روايه دوبورك بيوت بيوت بيوتان كابوم هند كما تدعو لتثنيةك فكما يقال في جماعتين من الجمال دوكوملاو شتر جمال في عالة جمعي شي قياسية بو جمال تكسير علي جمال جمارو جمال هو مجموعة علي جمالان عندو مجمع وشتر وبيوتان تقول <تصفيق> أيضا في جماعات منها في جماعات منها يعني منهما منهما في جماعات منهما منها يبكنا منهما جمالات وبيوتات جمالات وبيوتات ومنه القرآن داكا حتبت تنزيل كأنه جمالات صفر أنه جمالات صفر وكانت تجمع الاشياء التي تجمع يعني بركيك تجمع الاشياء سعد تجمع الاشياء التي تجمع الاشياء التي تجمع هاي التي بانكا بينا بعض بس ما صفر كانه بصفي. أكاد بشيء جمالات هن صفر يعني كوم الله وشتريكي زرد أقريش زرد سور بها زور زور إن كان زرد بها اقل أو تفسير صحيح بها وصفي أقل بجمالات وإذا قصد تكسير مكسر أي أقرب منهم جمعك هي أخوي تكسيرة مكسرة جمعي تكسيرة جارية جمعي, تكسير جمعي تكسير جمعي تكسيرك جمعي تكسيرك أو كاتر بيتشيبك نظر إلى ما يشاكله من الأحد سيدك يبزان إن وزني أو جمع تكسيري جمعي تكسيري أتبع جمعي كيتوى كلميك هي مفرد بيت كلميك هي مفرد بيت أو مفرد بزان شون جمعك لي آه آه فيكسروا بمثل تكسيري كقولهم في أعبد أعبد يسأعبد جمع عبده أعبد وفي أسلحة جمع السلاحة أسالح وفي أقوال أقوال جمع قول أقاويل بوتي أم جمع أنا بمشي وجمع كذا شبهوها بأسود بأسود وأساودة واجرده وأجاردة وإعصار وأعاصر تشبيه أن أم كلمانه أم كلمانه هاو الشيوان هي المفردة يعني أعبد أسلحة وأقوال هاو الشيوان هاو الشيوان كان بريتين أسود أجردة وإعصار كانت الله شبهوها يعني في عدد الحروف في عدد الحروف ومطلق الحركات والسكنات يعني لا جمари حرف كانه أو جمارة بن لا حركة وسكنة شاء حركة وسكناتيا با اختلاف في حركات وسكناتي شبي سببنا أعبد لسروزني أفعله بلام اسود لسروزني أفعله مشكلة نية يعني جوري حركة كان همان حروف بن ومطلق الحركة وإن خالفه في نوع الحركة كضمة أعبد مع فتحة أسود إسا باب زين أسود كلمية كمفردة معناك يعني العظيم من الحيات يعني ما عليك يوتي أسود جمعي أسود أساود أساود إسا بو أوي جمعي أعبد بكن أكو أسود دان شن اسولف ثلاوث اساوي لزماني عربي اعبد جبت اعبد, أعبد. ها لا اسم جمعي جمع تكسير ها جمع عبد انا اوجه عبده اعبد شلون نمونه معينه مثل اكلب, أكلب, أكلب. هل جمعي قلة. يا كم وزن جميل وجد وجد وجد وجد وجد وجد وجد وجد وجد وجد وجد وجد جمعي وجد وجد جمع جمع. سلاح وجد سلاح وجد وجد وجد وجد وجد وجد وجد وجد كوابو جمعي أسلحة, لا أسلحة. لا. لا أسلحة, أسلحة, جمعي أسلحة جمعي كميت لا أسلحة ولا أجرد قلبه. يعني أسلحة كلمية كا مستوي جمعي كان سلاح. جمعي بو أجريد مفردة، أجريد أبي مفردة، فلام كلمة أجريد على ما راست النمونيشي أنو، فلام لازم لقاموسك أنا معناه كذي عرنية، معناه كذي عرنية، أجريدك معناه كذي، هدي كنالن جمعي شيء، جمعي جراد، يا جمعي جريد، اللي داري خلنا، سعف، فلام أقدر جمع بيد، قايدك هلا وشيت. الام كلمه ازيده من بو تش دي له فيستا مفرد بي جمع فكره بكرمه اجارد بو اوي تشبكن بو اسلحه جمعكن بو اسلحه كابو هر ابي ازيده مفرد بي جاركسي جوزي ولا ايوان شرحه ديك بين جمع سلاح اسلحه جمع سلاح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 اعصار من هي؟ أعاصير تشوتي يعني أقوال أقاويل أقاويل أقوال إعصار همان حروف بغين عدد همان حركات بالله من النوع الجواز قول أقوال أقاويل إعصار أعاصير يعني تشبيه أقاويلا بأعاصير كبير وقالوا في مصران قالوا كل كلمين مصران ها قالوا منهم مصير يعني مصير يعني شيء يعني رخوله المعي المصير مصير بمعنى مصيرنا يعني دوان جام سرنجام مصير ليله كلمين مصير يعني رخوله المعي المؤمن ياكل في ميعن واحد والكافر يأكله في سبعة أمعاء أكل المسلم هادو أقل مصير جمعكي مثل مصران أي أقل مصران جمعكي مثل مصارين مصارين أقل مصير جمعكي مثل مصارين وكذلك أقل مصران جمعكي مثل مصارين أقل نمونا يبدو زينوة بوه نمونا السلطان صلاطي سخو السلطنجيه سلطان مفرديه سلطان مفردين سلطان خيم مصارين أي آجم مفردي مصيرة. كابو تماشى شاب كبزا نسر وزني مصرا مفردك هيا جمع كرابي كانا بالي سلطان صلاة كدويعنا تم وفي غربان غرابين سغربان غربان جمع جميع غرابه قدرش يعني كلاوتة كلاوتة غرابين يعني غراب غربان غرابين غرابين جمع جمع بالامبوشي توانيان جمع جمع جمعي, جمعي تاكسي لك تاكسي ولكن يكتب كنوا وتيانه بالبريم مفرديك هيا كجمع كتدي غرابين جمع سرحانه غير سراحين جمع سرحانه سرحان يعني قرب. وما كان على زينة مفاعيل لم احد شيء لستر وزن مفاعيل بيت لستر وزن مفاعيل بيت يا مفاعيل بيت شنو كمان منتهي جمع اخوان مفاعيل ومفاعيل ضربه جمع تكسير جمع ناقط ابويه فيت من صيغه منتهى الجموع يعني لا تجمع تكسيرا بس تكسير جمع تداقله او سري منتهى الجمعة يعني كلمه مونتا الجموع يعني جاري كتجمعه تكسير نكته ها ها ها تكسير ها ها ها الجموع ها ها ها ها وجمع ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها بالتكسير ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها لأنه لا نظير له في الأحاديث كأحادي ترنامين، كأحادي نما، جمعناك حتى يحمل عليه، ولكنه قد يجمع تصحيحا أتواني مفاعل مفاعيل جمعي صحيح بك جمع مؤنثي سالم ومذكر سالم كقولهم في نواكس وأيام نواكسون وأيامنون شن نواكيس، نواكيس جمع الناكسة، نواكيس جمع الناكسة، هيك يك جمع الشاة ذاكان طبعاً، وين ناكس، ناكس، أبوايا ناكس ناكسون أبوايا، والنواكس شوأ جمع الناكسة أبوايا، بس لا، الجمع تكسير اللفاواعين خير ما. نواكس جمعي ناكس مش ذوذا نكلميك يا ناسي كلمينا الشاذب كابو يست كقولهم في نواكس نواكسون يسا النواكس لوزدي فواعلة صغير منتها الجمعة ابو جمعنا كلها بالله نجمع كلها وبتصحيح نواكسون أيام من أفاعل يعني أفاعل من اليوم يعني بركة ليمنو رجلاه البرك خلاف الشؤم سأيام من جمعي شيئا جمعي أيمنا أيمن أفعل يمنو أيمنو أيامن س أيامن يا أيامن أفاعل سيدك أيام منون جاري كذريبة بجمع شيء بجمعي, شي بجمعي مذكر سالم جمع كلاو وفي خرائد وصواحبة خرائدات وصواحبات يعني خرائد وصواحب جمع كلاو مع العلم لما يصير خوي الصغير متاعي جموعا هي تقول أبوي جمعنا كلاو بلى بجمعي مؤنثي سالم جمع كلاو خرائدات وصواحبات خرائد جمعي خري خوي خرائج جمعي خريدة عديدة إني المرأة الشابة هي الحسنة صاحبيش الصواحبات فواعلات صواحب فلما بقى ألف تاء جمع دا فواعل صواحبات ومنه إن كنا لا أن صواحبات يوسف يا عم بري الله سبحانه في عليه وسلم إيه وها كوا هولا كاني, عول كاني يوسف السلام عليكم وعفرة عنيك و يعني اشتشان بشاند خوان اشتشان تلانا دلاب يعني وعفرة عنيك لكوشككيا اظهرنا شيئا واخفينا شيئا اخر يعني ان كنا تشبهنا النساء التي دخلنا على يسر هم حديثهش ما يمقايد روايتي كدوا وغير مقايدشها روايتين كدوا الرابعه ولكن التاء صيغه منتهى الجموع جالي وهي منتهى الجموع جمع تكسير تائهه لكي اما عوضا عن الياء المحذوفه ينو تائهه لتعويضه سببنا قناديل لي قناديل قناديل قناديل قناديل قناديل قناديل قناديل قناديل بو تعويضه بو تشيني يا بو تني ثنيه وبزينو تاعيك القاوده قناديله بو واما للدلاله على ان الجمع يان بون منا جنيويا تا اجد بكلمه كوالكيت على ان الجمع للمنسوبه على ان الجمع للمنسوب لا للمنسوب اليه أو تا ما هو منصوبه و ما منصوب إليه؟ ما هو منصوب, منصوب إليه؟ هذا يجب أن نعرف عراق محمد محمد عراقي أم محمد و عراق كاميا منصوب. منصوب إليه لا محمد منصوبة نسبة رعاوة الله إراق إراق منسوب إليه منسوب إليه كاشتكد رعاوة الله اشتكد رعاوة الله كوكو مستد ومستد إليه كوابو تا هند يجربة كلمة بو اوي دليل بياله سرشي يعني منسوب إليه كجمع عفواً منسوبك جمع كلاه منسوب منسوبك جمع كلاه نج منسوب اليه بون من أشعة أشعة أزرقه مهلبه أمانة في جمع أشعيثي وأزرقين ومهلبيين نسبة إلى أشعة وأزرق ومهل سأكلمك كلمة, كلمة أشعة ايا يعني اشعثاء بريتين لا سي شوار بنج ده هزار كسناوين اشعث بيت ين بريتين لكومله كاس شويني اشعث كتبن كتبن يانا دوما كابو او تاا بدلاله وضي للدلاله على ان الجمع جمع للمنسوب لا للمنسوب اليه اشعث التاء كواد الواي لي اكد يعني مجموعه خلطك جواز لو تش كسي الناوين اشعث جنابه اره مويان سربشين اشعث ناوي في جمع يكس مني إش عثير كسي كتير مني إش عثير كسي كتير مني إش كسي إش عثير بهز ب بأ بأهم وأو كسانك بيوتجي عثين بيوتي أشاعثة أزرق ومهلبة نسبة إلى أشعة وأزرق ومهلبة طبعا أشاعثة نسبة بله أشعة كريقيس الشعثي كوري كيس ككسي يمني بوا كاتي اخوي هاتوا ولاي في غنبلي خاص الله صلى الله عليه وسلم في غنبلي اخويا صلى الله عليه وسلم مسلمان بوا ومسلمان كبيرش بوا بالام لا لمنع زكاته يقول مانعيني زكاة لدواي وفاتي في غنبلي خاص الله صلى الله عليه وسلم يكيك لما زكاة فلان لدواي لدواي أويكوا منع الزكاة تيجد جالي كتت توبيك دو جرائه هو إسلامتي بارشي هبو، ولا جيشي عليبو ولا صفيني شبع ذلك اللي جاب عليا، يعني لصالح شلي جريش مردواء لكوفة، كابو هالكسيك نسبتي خوي دابته بالانكسر أشعثي كوري قيس أو كاتل بيوتري أشعثي أي الأزارقة عمو كسيكي أزرقي أو بيودري أزارقة كوب نوا بيوتري أزارقة فرقيك لنا خوارج النسبة بولاجي نافع ابن الأزرق نسبة إلى نافع ابن الأزرق كسيك بخلقي بصربو ذبح شه حوالي ابن عباس يا عبد الله كري عباس دعيل لجل عبد الله كري الزبير دعيل عبد الله كري الزبير جاء أبوه جماعتك وفكري خوارجنا أبوه وام امانا أزاري قال لخوارج كتكفي لك يعني عندنا علمتك كفيلة أنا كان كاتي خوي لا سردم صحبة جهاديا لجل كراه أزارية وشري عن قلت كذا ونافعي كري الزرخ هيك الناس ترك دكان بناء أمانوا ناوين تركو صحب جهاد يا مرا مركدو أي مهالبة مهالبة جمعي مهلبية مهلف نسبة بولاي مهلب كري بصفرا ما هالباد دش يعني إيش جياد يعني أكل برا مربكة برا يعني مهلب مهلب أكو علماء جهاد يعني شري كدو. لقل <تصفيق> ليش يقولوا عبد الملك كريم روان لخراسان؟ كابو يا أستا؟ أم كدا أي كداء نريد؟ هند للدلالة على أن الجمع للمنسوب لا لمنسوب إليه. وهند جار تعبوشيا وإما للإلحق وإما لإلحق الجمع من المفرد سواء أو التاء كالجبا كلمة كوا. او أو الجمعاء بيكتموا الحقب بكلميش مفرد، بونص يا رفا، شس صير في، صير جمعي صيرفة، بلمس صياريفات تاعي شيب لا، كتاعي كت اللي كان بسياريفوا، ينصيقل تاعي او بيو اللي كان، أو أبنت دو كلمة من ملحق بالطواعي وكراهية لإلحاق ما بالطواعي وكراهي بين بوي ملحق ب ب بدلها وش تبكيت وما زور فيها الصيارة كسكك ككرين فروش تني صرف صرفي دي عالتون بزيو يعني باره باره كلمه السيقاليش سيقلا كسك كوا ايش السقل بي صقل كاشي صكنك كا هاشي سقل فكريش باك كاتو او سقل بدله الجلاء يعني سيقل يعني من صناعته الصخر هكذا ايش السقل به أولاً، سيقلي جمع جبعوا سيرف و لالحاقهما بطواعي وكراهي <تصفيق> شيء؟ <تصفيق> سياري حوالي؟ لا، جمع جمع؟, جمع. <تصفيق> تأكبو, تأكبو تأنيثنيا الكلمه قناديل اسيكه قناديل ازرقه سياقل صيارفه ايشتي مؤنث طواعيه كراهيه ايشتي مؤنث بس تاع كان بوت تانيث ناس بس تاع قناديل بوت تعويضات تائي اشاعث بو تا بالنسبهات بو, بو, بو عفوا بدل على بدل عليه يعني منسوبه كام مثل كان جمع ان نك منسوب لي مثلا تاء يكون فوق من يجب بو يكون هناك من يجب بو يكون هناك يعني يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يكون هناك جمع يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك هل تتحدث عن المنطقه التي تتحدث عن المنطقه التي تتحدث عن المنطقه التي بالغ. عن ما التي تتحدث عن المنطقه التي تتحدث اشعثه عينيكي مكسوره ومزارقه راقي المكسوره اشعثه و ازارقه جكن بس ماهالي بلسوسني مفاعليه مفاعلة. هو مشكلة نيه لستر وزني هاتشي بن مادام هوي سيغي منتهي جموع تجمعي ترناكت رمو تاني كبيوالكي تاني سنين تأي تاني سنين كأو تعيش فيولكا صيّارف وسياقلا وبها يصير الجمع من صرف، جمع تكسير ممنوع من الصرف وانيه بس عام تايه فيولكا منصرف بعد أن كان ممنوعا من الصرف يسبون من لي صيّارف أقربن من, من أبلي ازارق قناديل مثلا أزارق مهالب حديثك لما أنا بيني ممنوع من الصرف يعني إنه ممنوع من الصرف إلا برص صغير منتعي جمعة. من تاعي جموع نهموي أمانة صغير من تاعي جموع كصغير من تاعي جموعا ممنوع من الصرف بس أمتى أني بقول كات أو كات إلا ممنوع من الصرف في شندي له وبها يصير الجمع يعني وبالتعي بمتعان. يصير الجمع مصالفا بعد أن كان ممنوعا من الصرف وربما تلحق التاء بعض صيغ الجموع لتأكيد التأنيث اللاحق له جاري واهية التاء جاري واهية تاء الكثير الصيغي جموع الصيغي كده جمع بوت تأكيد تأنيثك أقنى أخو بوت تأنيثني أخوك كلمك مؤنث سكى حجار حجار أخوي حجار لبرجمع جمع لازالوزي فعالة أخوي مؤنث تأكبه التأكيد التأكيد التأنيف مثلا عموما عموم جمع عم جمع عم عم مام يعني بلان عم. عموم خلي لبروي جمع عم عموما أخوي لبر ويجمع عم مؤنث أخوي عموما تايش فيوركيني تاكيدي تا نيثكي هوولا جميحالا ها هو يعني رح هوولا سا او تاي هجار او امو مو هوولا تاي تا نيث نين هودي تاكيدي تا نيثكي هووشي لساليبنوسا لانها تفيد تا قبل الدخول التاي عليها ها هويان يعني دلالي التعنيثي انتها هي فيش اوي اتاقك تشيط سريع باش تعالي ما فقط ان شاء الله